ونجند الوجدان والفكراء بدمائنا سنلون الفجرة ونروده يا أمتنا نصراء بكفاحنا سنحول المجراء بكفاحنا سنحول المجراء بجهادنا بجهادنا سنفجر الصخراء ونمزق الطغوت والكفراء